موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد شيء يذهب لكم خلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز؟ وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع، فهل أنتم؟ من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صغرنا ما, ما لنا من وقال الشيطان لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ الله وعدكم وعدا حقا الله وعدكم وعدا حقا ووعدتكم فاخففتكم وما كان لي عليكم كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتمني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أن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 يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أتتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا. بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويفال الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا, وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها جهنم أسلمها وبيت القرار، وجعلوا لله آداء دينه عن سبيله. قلتمتَعُوا فإن مصيركم إلى النار. قلتمتَعُوا فإن مصيركم إلى النار. كل العباد الذين آمنوا يقيم الصلاة، كل العباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ويوفق رزقناهم سرا وعدانية، ويوفق منا رزقناهم سرا وعدانية. من قبل أن يلت يوم لا بيع فيه ولا خلا